شوق البراء للكعبة بعد أن غيرتهم كلماته وصاغتهم من جديد أصبح صلى الله عليه وسلم أحب إلى الأنصار من أبنائهم وأنفسهم يتساءل الحنين بين أضلاعهم ترى هل هو بخير؟ هل أصابه مكروه؟ يقول أحدهم اجتمعنا سبعون رجلاً منا فقلنا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحلنا حتى قدمنا عليه وذلك في موسم الحج حيث سال الحجيج من كل فج نحو مكة لكن الكعبة لم تكن بشوق إلا إليهم وفي الطريق وفي مكان يقال له البيداء توقفوا فترجلوا عن رواحلهم ثم انتشروا يسترخون يتناولون طعامهم ولما حانت الصلاة إذ بمشهد غريب يحدث ساعة شرعوا في الصلاة واستقبلوا جهة الشمال جهة المقدس فسيدهم البراء بن معرور يمارس حركة غريبة إنه يصلي معهم لكنه يركع ويسجد باتجاه معاكس أي باتجاه الجنوب باتجاه مكة تعجبوا من صنيعه فقال لهم يا هؤلاء تعلمون أني قد رأيت رأيا والله ما أدري توافقوني عليه أم لا فقالوا وما هو يا أبا بشر فأخبرهم أنه لا يريد أن يجعل الكعبة خلف ظهره فقالوا لا والله لا نفعل والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام فأصر على صنيعه طوال الطريق ولما وصلوا إلى مكة شعر بحرج فالتفت إلى الشاعر كعب بن مالك وقال يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله حتى أسأله عما صنعته في سفري هذا فانطلقا فلما وصل مكان يقال له الأبطح سأل أحد المارة عنه صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلتم المسجد فانظر العباس فهو الرجل الذي معه دخل المسجد فإذا هو جالس مع عمه العباس فسلما فلما رآهما العباس قال للنبي هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك فقال صلى الله عليه وسلم الشاعر فقال نعم فتلألأ وجه كعب فرحا بهذا السؤال ثم سأله البراء عن صنيعه في صلاته فبين صلى الله عليه وسلم له أن العبادة لا تخضع للاجتهاد والهوى بل هي وحي يوحى وقال قد كنت على قبلة لو صبرت عليها ثم أسر لهما صلى الله عليه وسلم بمكان وتوقيت اللقاء الثاني فنهضا إلى خيامهما وقومهما وفي الليلة الموعودة حدث شيء غريب العباس ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طوال الليل. فهل انكشف سر الموعد أم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤجل الاجتماع وماذا عن الأنصار فهم على أحر من الجمر للقائه